وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات, وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمشهم منا عذاب أليم تلف من أنبارك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 عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فضرني أفلا تعفلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توفوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما سماء لدينا وما نحن ب تاركي اهدينا وعونك وما نحن لك بكذب